فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلين ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأم 117. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 118. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم